قل لَا أَجِدُ فِيمَا أُحَيِّى إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يُطْعِمُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ دَمَن مَسْ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ فَإِنَّهُ رِجْسٌ فَأَنفِسْقًا إِلَّا مَا حَمَلَتْ أُمُّكُمْ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ وَلَا عَادٍ فإن ربك غَفُورٌ رحيم